حفظه الله يقرأ عليكم عمر البساطي يقول من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بغير فداء ممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلاقهم بغير فداء للمطلب بن حمطب وصيفي بن أبي رفاعة وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا بنات فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيار علي فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عناً أن يقاتله ولا يظاهر عليه أحداً ولا يكثر عليه أحداً فلم يفله بشيء ولعب المشركون بعقله فرجع اليهم فلما كان يوم أحد أسر أيضا فقال يا محمد من علي وذكر فقره عياله فقال صلى الله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول ساخرت بمحمد مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وأمر به فقتل يوم أحد أول من افتدى من الأسرى أول أسر افتدى من أسرى بدر أبو ودعت الحارث بن الضبيرة السهمي فداه ابنه المطالب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له بمكة من كيسا تاجرا ذا مال وكانكم به قد جاءكم في طلب فدائها به فكان كذلك فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسراكم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه فقال المطالب ابن أبي وداعا صدقتم لا تعجلوا وانسل من الليل من الليل فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف جرهم ورجع به إلى مكة قال الحافظ ابن كثير وكان هذا أول أسير فدية فداء سهيل بن عمرو رضي الله عنه من بين الأسارة سهيل بن عمرو وكان خطيبا مصقعا مفوها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا فأبى رسول الله صلى الله عليه, وسلم عليه ذلك وقال إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه قال حفظ الكثير وهذا المقام الذي قامه سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان مكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ونجم النفاق بالمدينه وغيرها فقال بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف وكان الذي افتدى سهيل بن عمرو هو مك رز بن حفص بن الأخيف فداء أبي العاص بن ربيع رضي الله عنه من الأسرة كذلك صير الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاصب بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ما زال مسركا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن على عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداي أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداي أبو العاصب بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة رضي الله عنها أرخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها قالت فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها ففعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عهدا على أبي العاص بن أي أصل إله زينة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت زوجة أبي العاص بن ربيع، وكانت لا تزال في مكة لم تهاجر رضي الله عنها. وخرج الطحوي في شرح مشكل الآثار ولحاج مسندا جيدا عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته من مكة مع بني كنانا فخرجوا في آثارها وكانت رضي الله عنها حاملا فأدركها هبّار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها بضمحيه حتى صرعها فألقت ما في بطنها وهرق الدم فانطلق بها واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية فقال بنو أمية نحن أحق بها وكان تحت بنية عمهم أبي العاص بن ربيع بن عبد فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول له هند هذا في سبب أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة الا تنطلق فتجيء بزينب قال بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فخذ خاتمي هذا فاعطها إياه فانطلق زيد فلم يزل يطوف الطوف بعيده حتى أتى راع فقال له لمن ترعى قال لي ابي العاص بن الربيع قال فلمن هذه الغنم؟ قال لسينا بنت محمد صلى الله عليه وسلم فسار معه شيئا ثم قال له هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال نعم فاعطاه الخاتمة فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاء الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا؟ قال الرجل قالت وأين تركته قال كان كذا وكذا فسكنت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها زيد اركبي بين يدي قالت لا ولكن اركب أنت فركب وركبت وراءه حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أفضل بناتي أصيبت فيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص بن الربيع زوج زينبا رضي الله عنها فيقول حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي شأن وهبار بن الأسود وأما هبار بن الأسود الذي طعن بعير زينما فأسقط منه فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه من وجده أن يحرقه بالنار فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرد الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا بفلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما قال الحافظ الفتح وقد وقع في رواة أبي داود بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم فلاناً فحرقوه بالنار هكذا في بالإفراد فكأن إفراد هبار بن الأسود بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبع له وأخرج سعيد بن منصور عن ابن علية عن ابن أبي نجيح أنهم أنهم برد من الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فقال إن وجدتموه فجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوه فيه النار ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لا استحي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله فلم تصب هذه السريه البرد الاسود فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه فلم يقدر عليه ثم أسلم بعد فتح مكة وحسن اسلام وعاش إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من بين الأسراء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسره أبو ياسر كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه كما ذكرنا وكان العباس رضي الله عنه رجلا طويلا فلما أوتي به أسيرا إلى المدينة طلبت الأنصار ثوبا يلبسونه فلم يجد قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول المنافق فكساه إياه وهو نفس القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول المنافق لما مات فقد أخرج الإمام بخاري في صحيحه عجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أوتي بأسارا وودي العباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجد القميص عبد الله بن ابي بن سلول يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه اما في دول عباده رضي الله عنه فقد اخرجها البيه احمد في مسنده والحاكم والمستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ابن نفسك وابن أخيك عقيل ابن أبي طالب عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة ابن جحد من أحد بني الحارث بن فهر فقال العباس يا رسول الله إني منت مسلمة ولكن القوم استكرهوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك إن يكما تدعي حقا فالله يرزيك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فف نفسك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه عشرين مقية ذهب فقال يا رسول الله احسبها من فداية قال لا ذلك شيء أعطاناه الله منك فقال العباس فإنه ليس لي مال فقال صلى الله عليه وسلم فإن المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفاضل بنت الحارث وليس معكما أحد غيركما فقلت ان أصيبت في سفر هذا فللفضل فل كذا ولقوث من كذا ولعبد الله كذا فقال عباس والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها وإني لا أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو نعيم في الدلائل بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم مدن أسر سبعون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد أربعين أقية ذهب وجعل على عمبه العباس مئة وعلى عقيل ثمانين موقف الأنصار من العباس وكان رجالهم من أنصار ساذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا فداء العباس رضي الله عنه فلم يأذن لهم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجال من الأنصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلا ترك لابن أختنا عباس فداءه قال صلى الله عليه وسلم والله لا تدرون منه درهما قال الحافظ الفتح والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يعف العباس من الفداء لأنه خشي أن يكون في ذلك محابة له لكونه عمه لا لكونه قريبه من النساء فقط وفي إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك نزول آية ثم أنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا منه ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم قال العباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية أعطاني الله مكان العشرين وقية في الإسلام عشرين عمدا كل في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وفي رواية ابن نعيم في الدلائل بسند حسن قال العباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية يا نبي الله لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها فآتاني الله خيرا منه وأخرج الإمام البخاري في الصحيح على أنس بن مالك رضي الله عنه قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين فقال صلى الله عليه وسلم انثروه في المسجد وكان أكثر مال أُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فلم فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء آه العباس فقال يا رسول الله أعطيني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة فقال له صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أن عاي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه قال لا قال فارفعه أن علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم فوائد حديث قال الحافظ من حجر وفي هذا الحديث من الفوائد واحد بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر اثنان وفيه أن الإمام ينبغي له أن يفارق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره ثلاثة وفيه أن سهم القرب من الفي لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب كالماء لشرب من يعطش والله أعلم إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب عمه العباس رضي الله عنه فقد أخرج الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن سعد بن أمي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز بعثا في موضع سوق النخاسين اليوم إذ طالع العباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفى وأوصلها إجلال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العباس بن عبد الطالب يجلو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم أمره فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي رزيق عن أبي رزيق العقيلي قال قيل العباس رضي الله عنه أنت أكبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أكبر مني وولدت أنا قبله صلى الله عليه وسلم ورضي عن العباس وقوع الإسلام في قلب جبيل بن مطعم قدم جبيل بن مطعم رضي الله عنه على رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليفدي أسراه فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ س오ة الطور فكان هذا أول وقوع الإسلام في قلبه فقد اخرج الشيخان في صحيحيهما عن جبير عن جبيل بن مطعم رضي الله عنه انه قال قدمت في بدايه بدر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغربه وهو يقرا والطور وكتاب مسطور وفي روايه اخرى في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور فلما بلغ هذه الايه أم خلق من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بلا بل يقنون ام عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جبير رضي الله عنه وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي قال جبير رضي الله عنه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته كلمته في أسار بدر فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعب بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النفنة تركتهم له يعني أسار بدر قال الحافظ الفتحي والسبب في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المطع بن عدي أجار الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصرهم في الشعب وقد مات المطع بن عدي والد جبيد قبل غزوة بدر بنحو سبعة أشهر على كفره وأسلم جبيد بن مطع بين الحديبية والفتح وقيل أسلم في الفتح إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه وكان له قدر وشرف في قريش وهو ابن عم صفوان بن اميه وشهد بدر مع المشركين كافرا وهو الذي حرش بين الناس يوم بدر وكان من ابطال المشركين وشياطينهم فلما انهزم المشركون يوم بدر كان عمير في من نجا واسر ابنه وهب ابن عمير يوم اذن فجلس يوما مع صفوان بن اميه في الحجر حجر إسماعيل عليه السلام بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير فتذاكر أصحاب القليبي ومصابهم فقال صفوان والله ما في العيش بعدهم خير فقال عمير صدقت والله اما والله لولا لدين علي ليس له عندي قضاء وعيار اخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى اقتله فان لي فيهم فان لي قبلهم عله ابني اسير في ايديهم فاغترمها صفوان وقال علي دينك انا اقضيه عنك وعيالك معيالي مع اواسيهم ما بقوا لا يسعوني شيء ويعجز عنهم فقال له عمير فاكتم شأني وشأنك قال أفعل ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له ثم انطلق حتى قدم المدينة تبيننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمه الله به وما أرهم به من عدوهم إذ نظر عمر رضي الله عنه إلى عمير بن وهب حين أدخل ابن المسجد متوشيا السيف فقال عمر رضي الله عنه هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشطر وهو الذي حرج بيننا وحازلنا للقوم يوم بدر ثم دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشيا سيفه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فأدخله علي فأقبل عمر حتى أخذ بحاملة سيفه في عنقه فلببه بها وقال للرجال ممن كانوا معه من أنصار وادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر أدن يا عمير فذنى ثم قال أنعموا صباحا وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أكرمن الله بتحية خير من تحيتك يا عماير. بالسلام تحية اهل الجنة. فقال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء بك يا عماير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فاحسنوا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم، فما بالسيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، والاغنت عنا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم، اصدقني من الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك فقال صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيار عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك فقال عميض بن وهب أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تتين به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا انا وصفوان فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شاهد شهادة الحق ففرح المسلمون حين هداه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقهوا أخاكم في دينه وأقلئوه القرآن وأطلقوا له أسيره ففعلوا ثم قال عمير يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل وأنا أحب أن تأذن لي فأقضهم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت اذي أصحابك في دينهم فآذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحق بمكة وكان صفوان بن عمية حين خرج عمير يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنفيكم وقعة بدر وكان صفوان يسأل عنه الضخبان حتى قدم راكب فأخبره عن الإسلام عمير بن وهب فحلف صفوان أن لا يكلم عمير أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدة فأسلم على يديه ناس كثير قلت وقد أسلم كثير من هؤلاء الأثر على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها فرح النجاشي بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر ولما بلغ النجاشي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر ففرح فرحا شديدا فقال البهيقي في الدلائل أن النجاجية أرسل ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب فقال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم بما يسركم إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وفلان وقتل فلان وفلان وفلان, وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أمر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من ضمرة إب له فقال له جعفر ما بالك جالس على التراب لستحتك بساطن عليك هذه الأخلاق قال إن نجد في ما ورد على عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عندما أحدث لهم نعمة. فلما أحدث الله عز وجل لنصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. فضل من شهد غزوة بدر الكبرى. جاء في فضل من شهد غزوة بدر الكبرى أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام البخاري. في صحيحه عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين وكلمة كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدر من الملائكة وأغرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مصنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن رافع بن خديج قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو ملك فقال كيف أهل بدر فيكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم عندنا أفاضل الناس قال وكذلك من شهد عندنا من الملائكة وأخرج الشيخان في ضعيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطي بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى أهل مكة كتابا يخبرهم عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد واجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم وفي رواية الإمام المسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فدمعت عين, فدمعت عين عمر رضي الله عنه فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم قال الحفظ الفتح وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لاهل بدر لم تقع لغيرهم استشكال حديث وقال استشكل قوله صلى الله عليه وسلم عمل ما شئتم فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع قال الإمام القرطبي قد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف تضمن أن هؤلاء حصرت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة وتأهل أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه وقد أظهر الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل من أخبر عنه شيء من ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال الجنة إلى ان فارقوا الدنيا ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبدر إلى التوبة ولازم الطريق المثرة ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سياغهم وقال الحافظ في الفتح وقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر ان الله تعالى قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم كما وقع مصطح رضي الله عنه في حق عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وكما شرب قدامة بن الخمرة الخمر قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا فقال له عمر أخطأت التأويل فحده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم مشهد بدل وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخل حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنهم شهد بدرا والحديبية وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن قيس قال كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف وقال عمر لا أفض لنهم على من بعدهم واخرج البزار في مستده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن لا يأخل النار من شهد بدرا إن شاء الله وقد ذكرنا قصة حارثة تبني سراقة رضي الله عنه عندما قتل وكان في النظارة وكان في النظارة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على حديث حارثة ابن سراقة رضي الله عنه قال وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بادر فإن هذا الذي لم يكن في محيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشروع من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنال وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سأل الله الجنة أن يسأله إياها فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعددهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا ما نزل من القرآن في غزوة بدر وحول موضوع هذه المعركة العظيمة نزلت سورة الأنفال فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جويل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال قال نزلت في بدر وغلب ابن اسحاق فلما انقضى أمر بدر أنزل الله عز وجل من القرآن الأنفال بأسرها الأحداث بين غزوة بدر وغزوة أحد وفاة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان وفاةها رضي الله عنها عندما وصل زيد المثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه المدينة بالبشرة بانتصار المسلمين في بدر. بانتصار المسلمين في بدر، فقد أخرج الحاكم في المسند ركي عن أبي إمام بن سهل عن أبي قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيظين إلى أهل المدينة بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أهل السافلة وبعث عبد الله بن رواحة. رضي الله عنه إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فوافق زيدة فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سويت تراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رقية رضي الله عنها قد اشتكت فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلم يشهد عثمان بدرا بسبب تخلفه على زوجته رقية بنت الله صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك آجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه أول عيد فطر يمر على المسلمين قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال من السنة الثانية للهجرة إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر، فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد ان خرجوا من ويوتهم يرفعون اصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله تعالى وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر وقد ذكرهم سبحانه وتعالى بذلك فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد ابدلكم بهما خير منهما يوم الفطر ويوم الاضحى النحر يوم الفطر ويوم النحر فقد أخرج الإمام احمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكاة الاثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهليه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أنه لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل ثلاثة تمرات ودرا فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن ودرا وفي رواية ابن حبانة بسند حسن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فضر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها للأيدين والجمعة وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى كان إذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة سترته أخرج الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر فقد أخرج الإمام البخاري في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريقة وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه الحكمة في مخالفة الطريق والحكمة من مخالفه الطريق ليسلم على أهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق وقيل ليغيض المنافقين بضيئة معزة الإسلام وأهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتين ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها زواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في السنة الأولى من الهجرة وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة عقب وقعة بدر واخترف في تحديد الشهر ولعله كان في شوال إن غزوة بدر كان في رمضان وقيل في ذي الحجة والدليل على أن بناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفاطمة بعد غزوة بدر ما اخرجه شيخان في صحيحة عن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمص فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطت رجلا صواغا من بني قينقاع ان أن يرتحل معي فنأتي بإذ خير أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وريمة العرس وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي ثمان عشرة سنة، وعمر علي رضي الله عنه يومئذ الخمسة وعشرون سنة، خطبتها وصداقها رضي الله عنها، وقد سبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته لفاطمة رضي الله عنها أو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها كانت صغيرة، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه هو في السنن الكبرى بسند صحيح على شرط مصري عن ابن بوريدة عن أبيه قال خطب بكر وعمر فاطمة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي رضي الله عنه فزوجها منه قال الإمام السندي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الموافقة في السن او المقاربة مرعيه لكونها أقرب إلى المؤالفة ثم قد يترك ذاك لما هو اغلى منه كما لما هو أعلى منه كما في تزوج عشة رضي الله عنها وغرجة الطحاوي في شرح مشكلة الاثار أسنة حسن عن ابن بريده عن نبيه قال قال نفر من أنصري لعلي رضي الله عنه عندك فاطمة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث ابن أبي طالب قال يا رسول الله فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا واهلا لم يزده عليها فخرج علي رضي الله عنه على أولئك ضغط من الأنصار وهم ينتظرونه فقالوا ما وراءك قال ما أدري ولكنه قال لي مرحبا وأهلا قالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما أعطاك الأهل وأعطاك المرحبة وأخرج ابن حبان في صيحه والنسائي في سنة الكبرى بسنة صحيح نبيل عباس رضي الله عنهما قال قال لي علي رضي الله عنه أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت مالي من شيء في ثم ذكرت إلى وعائلته صلى الله عليه وسلم فخطبتها إليه فقال صلى الله عليه وسلم لك من شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية قال هي عندي قال صلى الله عليه وسلم فأعطنيها قال علي رضي الله عنه فأعطيتها إياه وفي رواية أبي يعلى في مسنده بسند صحيح قال فبع علي رضي الله عنه درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ 480 وثمانين درهما قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثه في الطيب وثلثا في الثياب جهازها رضي الله عنها ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم نته فاطمه رضي الله عنها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر وليمة العرس ولما أراد علي رضي الله عنه أن يبني بفاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إنه بد العرس من وليمة فقال سعد علي كبش وجمع له رغط من الأنصار آص من منذرة فلما كان ليلة البناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضا منه ثم انهره على علي رضي الله عن ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما اولادهما رضي الله عنهما وولد فاطمه رضي الله عنها لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه الحسن والحسين ومحسن وامه كلثوم وزينب رضي الله عنهم جأ اجمعين أخرج الإمام أحمد في مسله وابن حبان في صحيحه بسند صحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قال قلت حربا فقال صلى الله عليه وسلم بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قال قلت حرب قال صلى الله عليه وسلم بل هو حسين فلما ولد الثالث سميته حرب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرون ابني ما سميتمه قال قلت حرب. قال صلى الله عليه وسلم بل هو محسن ثم قال صلى الله عليه وسلم سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر وجاء في تسمية الحسن والحسين ساب آخر وما اخرجه الإمام في مسنده بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سمه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم فسمى هما حسنا وحسينا عقيقة الحسن والحسين رضي الله عنهما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا يوم السابع من ولادتهما فقد أخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم مسند حسن. عن عائشه رضي الله عنها قالت عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يمط عن رأسيهما الأذى وأخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عن الحسن والحسين كبشا كبشه شأن الحسن بن علي رضي الله عنه وفضله فأما الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فوسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته فاطمة الزهراء وريحانته حانته وأشبه خلق الله برسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ولد رضي الله عنه لنصف من رمضان وقيل في شعبان سنة ثلاث من الهجرة فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه وسماه حسنا، وهو أكبر ولد أبويه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وربما نص رساله وعتنقه وداعبه، وربما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد في الصلاة فيركب على ظهره فيقضه على ذلك ويطيل السجود من أجله وربما صعد معه إلى المنبر وقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلين، فنزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما معه إلى المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فثنة إني رأيت هذين يمشيان ويعثغان فلم أملك أن نزلت إليهما قال الأمام الذهبي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقل رزيلا جوادا ممدحا خيرا دينا فرعا محتشما كبير الشأن رضي الله عنه أخرج الإمام البخاري ومسلم الأحمد في مسنده واللافظ له عن أبي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها ثم رجع فاحتبه في المسجد وقال أين لكاع أدعوا لي عن فجاء الحسن فاشتد حتى وثب في حبوته فأدخل فمه في فمه ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فاحبه وأحب من يحبه ثلاثا وأخرج الإمام أحمد في الموسمندي وفي فضائل الصحابة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاملاً الحسن بن علي على عريقه ولعابه يسير عليه وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والمقصود بالفئتين في هذا الحديث جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فإنه لما قتل علي رضي الله عنه وبيع الحسن بن علي بالخلافة تنازل عنها لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وكان تسليم الحسن رضي الله عنه الأمر لمعاوية رضي الله عنه في الخامس من ربيع الأول سنة 41 من الهجرة وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية رضي الله عنه قال ابن العماد في شذرات الذهب في أحداث سنة إحدى وأربعين في ربيع الأول منها سار أمير المؤمنين الحسن بن علي بجيوشه نحو الشام وعلى مقدمته قيس بن سعد بن عبادة وسار معاوية رضي الله عنه بجيوشه فالتقوا بناحية الأنبار فوافق الله الحسن رضي الله عنه فحقن دماء المسلمين وترك الأمر لمعاوية رضي الله عنه كما هو مقرر في صحيح البخاري وظهر حينئذ صدق الحديث النبوي فيه حيث قال صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد ونعلى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوائد الحديث قال حافظوا في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد علم من أعلم النبوة اثنان ومنقبة للحسن من علي رضي الله عنه فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رأه من حقن دماء المسلمين فرعى أمر الدين ومصلحة الأمة ثلاثة وفيه رد على الخوارج الذين كانوا يكافرون علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين وفيها وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولس يما في حقن دماء المسلمين وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ولي كل منهما خلافة وسعد بن أبي وقص رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه في الحياة وهما بدريان ستة وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين سبعة وفيه النزول عن الوظائف الدنيا والدنيوية بالمال ثامنة وفيه أن السيادة التي اختصاص بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة وهو مشتق من السؤد وقيل من السوادي لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي الأشخاص الكثيرة تسعة وفي إطلاق الابن على ابن البنت شأن الحسين بن علي شأن الحسين بن علي رضي الله عنه وفضله وأما الحسين رضي الله عنه فولده في شعبان من السنة الربيعية من الهجرة وكان رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفل صدره إلى أسفله فقد أخرج حبان في صحيح والإمام أحمد في المسند والفضائل بسند صحيح عن, ابن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك وفي هواية أخرى عند الطيالسي قال علي رضي الله عنه كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه إلى صورته وكان الحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل ذلك وخرج الامام احمد في مسنده وضع نهي في زاهي بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن ورسيد شباب بابي اهل الجنه وخرج الامام بخاري في صحيح عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنه وساله رجل عن دم بعود فقال ابن عمر ممن أنت؟ قال من اهل العراق قال انظروا الى هذا يسالني عن دم بعود وخر كتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما من الدنيا قال الحافظ الفتح أورد ابن عمر هذا متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل مقتر الحسين ابن علي رضي الله عنهما وقد قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم الجمعة يوم عاشوراء من المحرم سنة 61 غجرة ولهم من العمر 58 سنة وروى الإمام أحمد في مسنده وفي فضائل الصحابة بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم والحسين معي فبكى فتركته فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل أتحبه يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها وخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي على شاط مسلم عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصر النهار أشعل أخضر معه قارورة فيها دم يلتقط أو يتبع او يتبع فيها شيئا قال قلت يا رسول الله ما هذا قال صلى الله عليه وسلم دم الحسين وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم شأن محسن ابن علي رضي الله عنهما وأما محسن فقد مات صغيرا قال الحافظ الفاتح اتفق آل العلم بالأخبار أن محسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شأن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وأما أم كلثوم فوجد في حنود سنة سيد من الهجرة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينترع عنه شيئا، وقد تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوردت له زيدا، ومات عنها عمر رضي الله عنه، فتزوجت بعده ببني عمها جعفر واحدا بعد واحد تزوجت بعول بن جعفر، فمات عنها، ثم تزوجها أخوه محمد بن جعفر، فمات عنها، ثم تزوجها أخوه مع عبد الله بن جعفر، فماتت عنده. اخرج الحاكم في المستدرك. بسند حسن في الشواهد عن علي بن الحوسين قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم كلثوم فقال أنكحنيها فقال علي إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر فقال عمر فأنكحنيها فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين فقال ألا تهنوني فقالوا بمن يأمر المؤمنين فقال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وساب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب وسبب شان شأن زينب بنت علي رضي الله عنهما وأما زينب رضي الله عنها فإنها وجدت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة عاقلة لبيبة جزلة زوجها أبوها علي رضي الله عنهما من عبد الله بن اخي جعفر فوردت له علي وعونا الأكبر وعباتر ومحمدا وأم كلثوم وكانت مع أخيها الحسين رضي الله عنه لما قتل وحملت إلى دمشق وماتت عند زوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها ولم تزوج علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت وعندما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها ابنة أبي جهر غضبت فاطمة واتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال إن علي خطب أبي بنت أبي جهر فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشاهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص بن طبيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة مني وإني أكره أن يسوءها وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن بني شاب بن المغيرة استأذنوا في أن ينكح بناتهم علي ابن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها هي بضعة مني فإنها هي بضعة مني يريبني ما و ويؤذيني ما آذاها وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة مني وأنا تخوف أن تفتن في دينها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالة ولا أحل حرامة ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا فتعرك عليه رضي الله عنه الخطبة سابب غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها قال الحافظ الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأ ان يواجه احدا بما يعاب به ولعله انما جهر بمعتبة علي رضي الله عنه مبالغه في رضا فاطمه رضي الله عنها وكانت هذه الوقعة بعد فتح مكة ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها وكانت اصيبت بعد امها باخوتها فكان ادخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها حب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها وكانت فاطمة رضي الله عنها أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وكناما وكانت رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها ورحب بها فقد أخرج ابن حبان في صحيح بسند صحيح على عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديدا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه ف وأخذت وأخذت واخذت بيده واخرج ابو داوود والنسائي بسند صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت احد اشبه ثمدا وهديا دللا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج الشيخان في صحيح مع عن عائشه رضي الله عنها قالت اقبلت فاطمه تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله فضائل فاطمة رضي الله عنها أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسنة صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة قال تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون استدلال قوي قال حفظ الفتح وأقوى ما يستدل بها على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم عليه السلام وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته فإنهن متن في حياته فكنا في صحيفته ومتى هو صلى الله عليه وسلم في حياتها فكان في صحيفتها وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي إن جدتها فاطمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت ثم ناجاني فضحكت فسألتني عائشة عن ذلك فقلت لقد علمت أخبرك بسجز رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركتني فلما توفي سألت فقلت ناجاني فذكر الحديث في معرض جبريل له بالقرآن مرتين وأنه قال أحسب أني ميت في عام هذا وأنه لم ترز امرأة من نساء العالمين مثل ما رزقت فلا تكون دون امرأة منهن صبرا فبكيت فقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم فضحكت قلت القائل ابن حجر وأصل الحديث في الصيحين دون هذه الزيادة وقال الحافظ ابن كثير فلهذا عظم اجرها رضي الله عنها لأنه أصيبت به صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين الحديث قلت وهذا الفضل لفاطمة رضي الله عنها لا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه التحويه في شرح مشكلة الأثار والحاكم سنة جيد هي أفضل بناتي أصيبت فيها قال الحافظ الفتحي وأمام أخرج أخرجه وغيرهم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء زيد ابن حارثة رضي الله عنه بزينة بنت رسول صلى الله عليه وسلم من مكة وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم هي أفضل بناتي أصيبت فيها فقد أشاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدما ثم وهب الله تعالى لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا، والله أعلم وفات فاطمة رضي الله عنها توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم من ستة أشهر ليلة وعمرها رضي الله عنها قيل سبع وقيل ثمان وعشرون سنة أخرج في صيحيما عن عائشة رضي الله عنها قالت وعاشت أي فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلى وهنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآهل وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته